أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وإزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين هذا اليوم هو يوم يناسب مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا اليوم هو يوم فيه زيارة مخصوصة لأمير المؤمنين عليه السلام ولأمير المؤمنين عليه السلام زيارات متعددة ذكرها الشيخ عباس القمي رحمه الله في مفاتيح الجنان ولكن توجد زيارة مروية عن الشيخ المفيد رحمه الله ذكرها الشيخ عباس ثالث الزيارات هذه الزيارة لا ينبغي للمؤمن أن يترك قراءتها على الأقل مرة في السنة يقرأ هذه الزيارة وَإِنْ كان Oberٰنَاً عن أَمِيرَ المؤمنين عليه السلام لأنْ هذه الزيارة تصف لك أمير المؤمنين عليه السلام وصفاً تجسده أمامك من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وصف أفعاله صلوات الله عليه فلا ينبغي للمؤمن أن يُفوت قِراءة هذه الزيارة وإن كان بعيداً عن أمير المؤمنين فلنعد إلى حديثنا في نهج البلاغة ونقرأ تتمت ما جاء في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام التي وصف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الخطبة بدأها أمير المؤمنين عليه السلام بالثناء على الله تبارك وتعالى ثم. سأل الله سبحانه أن يجعل شرائف صلواته على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم بين سبب هذا الطلب ولماذا سأل الله سبحانه هذا الطلب لرسوله صلى الله عليه وآله فبين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فصار رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك حقيقا. واهلا لان يطلب له امير المؤمنين هذا الطلب ثم ذكر بعض افعال رسول الله صلى الله عليه واله ثم ذكر امير المؤمنين عليه السلام بعض الصفات التي حصلت من افعال الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه واله مثل أنه جعله خازنا لعلمه فهذا من افعال الله لا من افعال رسول الله صلى الله عليه واله ومثل أنه جعله شهيداً على خلقه فهذا من أفعال الله سبحانه فما وجه علاقة فعل الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله في صيرورة رسوله صلى الله عليه وآله أهلاً لأن يسأل أمير المؤمنين عليه السلام له شرائف الصلوات ما وجه العلاقة؟ وبينا أن وجه العلاقة في ذلك لعله أن هذه الصفات وإن كانت بفعل الله تبارك وتعالى وإن كانت تشريفا من الله إلا أنها تشريف يتبعه تكليف ورسول الله صلى الله عليه وآله قد أدى هذه التكاليف ثم إن أمير المؤمنين عليه السلام بعدما بينا هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وصف رسول الله صلى الله عليه وآله عاد ليدعو لرسول الله صلى الله عليه وآله بدعاء غير الصلوات دعى الله سبحانه لرسول الله صلى الله عليه وآله بأن يجعل له شرائف الصلوات هذا مطلع دعاءه لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم بين سبب هذا الدعاء ثم عاد ليدعو لرسول الله صلى الله عليه وآله بأدعية أخرى غير شرائف الصلوات هذه الأدعية الأخرى هي التي جاءت فيما يلي من كلام أمير المؤمنين عليه السلام المروي في نهج البلاغة اللهم افسح له مفسحا في ظلك افسح له مفسحا في ظلك المفسح هو الفرجة وقد جاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا كان المكان ضيق قيل لك لو سمعت هيئ لي مكانا تفسح أعطني فسحة أو سعة وسع لي في المجلس فوسع له في المجلس فإن الله يثيبك ولكن بأي ثواب بثواب من جنس العمل اللهم ففسح اللهم ففسح له مفسحا في ظلك ما هو ظل الله هاهنا يوجد في المسلمين مدارس مدرسة أتباع أهل البيت عليهم السلام مدرسة أهل البيت ومدرسة أتباعهم تقول ان الصفات التي جاءت في النصوص الشرعية والتي ظاهرها التجسيم ظاهرها غير مقصود وبعض الناس من أهل القبلة قالوا بل نحمل النصوص على ظاهرها ولا يوجد مجاز في اللغة وهذا القول بوجود المجاز في اللغة من البدع وهذه النظرية نظرية فاسدة كاسدة لن نعلق عليها لأننا نعتقد أنها ستصير سبة على أهلها نظير القول بأن الأرض مسطحة. فإن هذا قول هالك لا يستحق أن يتعرض له بالدراسة والنقد واليوم والعلم في تطور أصبح أتباع هذه النظرية اتبع هذه المدرسة أنفسهم ينقدون هذه النظرية ويكفون مؤونة الرد على أتباعها وعلى أصحابها ويكفيك من ذلك نأتي بمثال واحد قال تعالى سنشد عضدك بأخيك فإن لم نقل بوجود المجاز في القرآن الكريم فما معنى هذه الآية يعني إن الله سبحانه ربط عضد موسى بعضد هارون هل هذا يوجب تقوية فهذه النظرية من المضحكات ولا تستاهل رداً فلنعد إذن لنتكلم على النظرية الصحيحة التي يتبناها اتباع أهل البيت عليه السلام ويتبناها أيضا جماعة كثيرة من المسلمين يوافقون فيها وهي النظرية القائلة بالتأويل وبوجود المجاز في النصوص الشرعية هذا النص تعبير مجازي ظل الله ما هو ظل الله إما تعبير كنائي أو هو ظل يخلقه الله وليس الله سبحانه جسما قائما وله ظل فهذا معنى باطل إذن هو ظل خلقه الله أو هو تعبير كنائي أما التعبير الكنائي عن أي شيئا ظل الله كناية عن أي شيء الجواب إن الظل يكنى به عن معاني متعددة منها رغد العيش فإنه يقال فلان في ظل ظليل يعني إن حياته مرفهة وهو في رغد من العيش ومن التعبيرات التي يكنى بها الظل عن معنى يقال إن فلانا في ظل فلان يعني في كنفه يعني هو عزيز ومنيع لا يوصل إليه ولا يتمكن أحد من الاعتداء عليه لم لأنه محمي من فلان هو في ظله يعني في حمايته وأما ما قاله القوم في معنى الظل فإننا نتجاوزه اللهم افسح له مفسحاً في ظلك أي اجعله في كنفك وفي حمايتك أو اجعل حياته في الجنة رغيدة هنية وجزه مضاعفات الخير من فضلك التعبير بالجزاء من أمير المؤمنين عليه السلام يذكرنا بقول الله تعالى في الحديث عن الثواب الذي أعدَّه لمحمدًا صلى الله عليه وآله ولأهل بيته الطاهرين إن هذا كان لكم جزاءً من الذي يتجرَّ أن يقول إلهي أعطني جزائي ومن الذي له حق. من الجزاء على الله تبارك وتعالى ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله في حقه وفي حق أهل بيته إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا يقول أمير المؤمنين عليه السلام واجزه مضاعفات الخير مضاعفات الخير أي يجعل جزاءه جزاء مضاعف. من فضلك اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه أعلي على بناء البانين بناءه إما أن يريد أمير المؤمنين عليه السلام البناء في الدنيا أو يريد البناء في الآخرة وكلهما محتمل أما البناء في الدنيا فمحتمل من جهة أن بناء رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الدين رسول الله صلى الله عليه وآله أجهد نفسه وأتعب نفسه الطاهرة في بناء الدين وأمير المؤمنين عليه السلام يدعو الله بأن يظهر هذا الدين على الأديان بأجمعها ولو كره المشركون وهذا هو الذي وعد الله سبحانه به رسوله صلى الله عليه وآله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم أعلي على بناء البانين بناءه أي اللهم أظهر دينه على سائر الأديان هذا في بنائه في الدنيا وأما بنائه في الآخرة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء ليدعو الناس لكي يصيروا من أهل الجنة فهذا هو بناء رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدعو الناس إلى الخير وإلى الجنة وأمير المؤمنين عليه السلام يقول اللهم أعلي على بناء سائر الدعاة إلى الجنة بناء رسول الله صلى الله عليه وآله أي اجعل أتباعه يوم القيامة الذين يدخلون الجنة أكثر من أتباع غيره واجعل لواءه لواء الحمد في يوم القيامة له أتباع أكثر من غيره اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته المنزلة أيضاً إما أن تكون في الدنيا أو تكون في الآخرة وأكرم لديك منزلته وأتمم له نوره أتمم له نوره الشيخ ميثم البحراني رحمه الله قال في ذلك معنيان محتملا الأول إتمام النور بمعنى إتمام الدين والمعنى الثاني إتمام النور أي إتمام نور جوهر ذات رسول الله صلى الله عليه وآله أي أكمل وزد في كمال رسول الله صلى الله عليه وآله أما المعنى الأول فإنه معنى صحيح نفهمه وأما المعنى الثاني فإني لا أعقله وهذا كلام نرده إلى الشيخ ميثم رحمه الله وهو أعرف بما قال وأما نحن فلا نفهم هذه الكلمة ولا نعقل لنور رسول الله صلى الله عليه وآله نقصا حتى يتم فإنه صلى الله عليه وآله نور الله ونور الله لا يتصور فيه النقص فلا نتصور الإتمام هنا واجزه من ابتعاثك له اجزه من أنك ابتعثته ليدعو إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة أي وقد فعل اجزه عن ذلك بأن تجعله مقبول الشهادة وهذا قد بيناه بالأمس معنى مقبول الشهادة أي أنه إذا شهد في حق أحد من العباد بما أراد صلى الله عليه وآله أن يشهد به من أفعال ذلك العبد فاقبل تلك الشهادة واقبل ما يترتب عليها والذي يترتب عليها هو الشفاعة من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة لماذا مرضي المقالة لأن يوم القيامة لا يؤذن لكل أحد فيه أن يتكلم وإنما للكلام في يوم القيامة شروط وشرط الكلام في يوم القيامة قد ذكره الله سبحانه وتعالى فإنه لا يؤذن بالكلام إلا بشرطين إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ورسول الله صلى الله عليه وآله يريد أمير المؤمنين عليه السلام أن يشهد له بأنه واجد للشرطين اللهم اقبل كلامه لأنه صلى الله عليه وآله قد اجتمع فيه الشرطان الذين لا يحل الحديث في يوم القيامة إلا لمن اجتمع فيه هذان الشرطان إذنك وأن يقول الصوام قال ذا منطق عدل ذا منطق عدل يعني وقال سوابا وخطبة فصل الخطبة الفصل هي الخطبة معروفة والفصل هي التي لا تتعقب ولا يستدرك عليها ورسول الله صلى الله عليه وآله قد أوتي جوامع الكلم هذه الصفة أي كونه صلى الله عليه وآله قد أوتي جوامع الكلم قد وردت في رواياتنا وقد وردت في روايات غيرنا أيضا وهذا مما يورث الثقة بأنها, بأنها وصف صادر عن المعصوم وخطبة فصل إلى هنا انتهى دعاء أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم شيء كان يجب أن نتحدث عنه في بيان هذه الخطبة ولم نتحدث عنه وأردنا أن نرجعه إلى آخر الحديث وهو معنى الصلاة أمير المؤمنين عليه السلام دع الله سبحانه بأن يجعل شرائف الصلوات شرائف صلواته على رسول الله صلى الله عليه وآله فما معنى الصلاة؟ الصلاة ذكر العلماء في معناها معانا ونحن باعتبار أن الوقت قد ضاق أن نقل كلماتهم في معنى الصلاة فإننا سنقتصر على المعنى الصحيح عندنا في معنى الصلاة والذي يترجح عندنا في معنى الصلاة أنها بمعنى التمجيد والتعظيم وإظهار الفضل هذا هو معنى الصلاة فيما يترجح عندنا والسبب في ذلك أي السبب في, أن في أننا نحمل الصلاة على هذا المعنى أن الصلاة قد جاءت في القرآن الكريم في قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد محمد. وقد جاء في الحديث الصحيح ان صلاه الله رحمته واما صلاه الملائكه فليس بمعنى رحمتهم لان الملائكه يستفيضون الرحمه من رسول الله صلى الله عليه واله لا اقول هذا من عندي وانما من القرآن الكريم قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكِ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أي لمن؟ للناس؟ للجن والإنس؟ لا لمن؟ الجواب تعرف ذلك من سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين إذن الله سبحانه رب الخلق أجمعين والخلق أجمعون رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة لهم حتى الملائكة حتى جبريل وميكال رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة لهما إذن فصلاة الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وآله ليست بمعنى رحمتهم له وإنما بمعنى ثنائهم عليه وتمجيدهم له وكذلك صلوات المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وآله فإنها بمعنى دعائهم له بالرحمة فما هو هذا المعنى للصلاة الذي ينسجم مع الرحمة ومع طلب الرحمة الجواب المعنى الذي ينسجم مع المعاني الثلاثة هو التمجيد والتعظيم. فالله سبحانه يعظم رسوله والملائكة تعظمه ونحن أي المؤمنون أمرنا بأن نعظمه فبأي شيء نعظمه صلى الله عليه وآله قد جاء البيان الشرعي أننا قاصرون عن تعظيمه لم لأننا قاصرون عن معرفته إذن كيف نعظمه نسأل الله سبحانه أن يعظمه هذا هو تعظيمنا له صلوا عليه أي عظموه كيف تعظموه قولوا اللهم صل عليه اللهم صل على محمد شيء يحار فيه العقل أي عظمة هذه لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى إننا قاصرون عن تعظيمه اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وعلى أمير المؤمنين والحمد لله